وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ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 وَأَمْ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ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 جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمزهم فيها نصب وما هم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 إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قال وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إَِّا لَمُ نَجوهٌ أَجمَعين إَّمْ رَأتَو قَددَّر الن إِ غَلَمِنَ الْ الغابِرين فَلَم مَا جَ أَلَ لُوط الْمُرسَلُون قَا إِكُم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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَئِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ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 وَجَعلنا عََا سَافِلََا وَأَمطَرنَا عَلَيْهِم حجَاء تَ مِ سِجيل إِ فيِي ذَلِكَ ل يَاتِ للِمُتَوَّمِين وَإَِّا لَ بِسَبلٍ مُقم إِ فيِي ذَلِكَ لتَ للمُؤْمنين وَإِن كَانَ أَصحابُ الأأَكَةِ لَظَالِمِين فَنتَ قَمن مِنهُم وَإِنَّهُ مَا لَ بِئِم مِ مُبين وَلَ قَِكَ الذبَ أَصحابُ حِجِْمُرَنسَلين وَآتَينَهُم آياتنَ فَكَانوا عَهَا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة نصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد رَبِّكَ وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين